فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَنَكَذَ الْبِرَّ أَنِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ حُكْمٌ وَقُرْآنٌ بزدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قام به لوفا نسيا ولم نجد له عذما وان ان قيل المال للملائكه جدولئ مَن فَسَجَدُوا إِلَّا ابٌّ لَّيْسَ أَبًا فَقُلْ مَا يَا كَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيء أَنْ يُطَانُ قَال يَا آدَمُ هَلْ أُنْدِلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ فأكل منها فبدت له ما استووا آتوا ما وط في قيا خصيفا علىهما ميرى الجن وَصَآدَ اٰدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا ثُمَّ جَدَّ تَبَ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَاٰدَمُ قَالَهُ بِطَامِنَ جَميعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَعْدُو فَإِنْ مَا يَأْتِيَنَّكُم فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّن لَّدُنْهُ فَمنِ اتَّبَعَهُ هُدِيَ فَلاَ يَعْقِبُهُ شِقَاقًا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 قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا